تلهو تصد و عليك الا يزك و من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برر قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلق من نقطه خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم اناته فاقبره ثم اذا شاء كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء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 ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا.